وَمَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ تَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا تَوْفَنُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعمنوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لَهُم فيِي غَ أَزواجُ مُطَهَرَ وَنُودَخِرُهُم ضَِّ ظَللَ إِ اللَّ يَأموكُ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 129. وإنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا